أما بعد أيها المؤمنون تسمعون وتشاهدون في كل يوم بل في كل لحظة اخطاء في جميع شؤون الحياة، ففي شأن الصلاة تشاهدون من ينام عنها أو يتأخر، ومن ينقرها نقر الغراب، ومن يسابق الإمام، ومن يتأخر عنه فيطيل في السجود مثلاً ليفعل سنة. ويتأخر عن ركن، ومن يجهر في صلاته فيشوش على الآخرين، ويلبس عليهم في صلاتهم، ومن يكثر الحركة ويشتغل في ثيابه، ومن يزعج المصلين رنين جواله، ومن له أطفال لا يحسنون الصلاة ولم يتربوا على الأدب، فيزعجون المصلين إلى غير ذلك من الأخطاء. ولو ناقشت هذا في المجالس لرأيت الناس مجمعين على شجب هذه الأخطاء واستنكارها والسؤال الذي يطرح نفسه من المخطئ إذن؟ من هو المسيء في صلاته؟ ومن صاحب الجوال المزعج؟ ومن ولي الأطفال العابثين ابتلعتهم الأرض وفي شأن النساء؟ تشاهدون نساء متبرجات كاسيات عاريات في الشوارع وفي الأسواق والمحلات التجارية المنتشرة, المنتشرة في الأحياء وأمام الكليات والمدارس وفي المتنزهات وفي أماكن الترفيه وفي المستشفيات وغيرها ولو نوقش هذا الموضوع في أي مجلس لسرك ما تسمع من مظاهر الغيره لدى الرجال. ولكن يبقى السؤال نساء من وبنات من واخوات من اما الغيبه فكبيره عند الله صغيره عند أكلة لحوم البشر جعلوها فاكهه مجالسهم لا يكاد يخلو منها مجلس الكل مجمع على تركها مع وقف التنفيذ وفي شان الجوال الجميع مستاء لما يحصل في المجالس الأجساد مجتمعه والقلوب متفرقه كل منشغل بهاتفه يستقبل ويرسل ما هب ودب من غير فرز أو تمحيص واستياؤهم أعظم تجاه المنشغل بالجوال اثناء قياده السياره ولكن الواقع خلاف ذلك فاغلب السائقين يرتكبون هذا الخطا ولسان حاله يقول أنه أنه السائق الفذ يستطيع أن يجمع بين القيادة والمكالمة بل وقراءة الرسائل والرد عليها أما غيره فلا يليق أن يفعل مثله وأعظم وأعظم من ذلك توفر الجوال بأيدي الشباب والفتيات بأيدي شباب وفتيات لم يحصنوا دينيا. يتصفحون كيف شاؤوا من غير حسيب ولا رقيب من المخطئ ومن المقصر وثمة أخطاء في العقيدة والعبادات والآداب والمعاملات ليس مقام بسطها وإنما نكتفي بما ذكر كمثال أيها الاخوه المؤمنون كل يلقي باللائمة على غيره الناس يخطئون وأنا لا التوجيه لا يعنيني إنما هو موجه للمخطئين بهذا الشكل لن نغير من أحوالنا لقد اقتضت سنة الله أن يكون الخطأ جزءا من حياة هذا المخلوق كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون والخطأ الحقيقي هو تمادي البعض في خطائهم وعدم اعترافهم به والإصرار عليه والجدل عنه واعتبار الرجوع عنه نقيصة العقلاء يراجعون انفسهم حتى لا يسترسلوا في خطا وقعوا فيه أو هوا نساق إليه فإذا كان هناك ثمة خطأ عالجوه قبل أن يستفحل وعكسهم الذين يحددون لانفسهم قناعات لا يحيدون عنها أو قرارات لا تقبل المراجعة والتصحيح. فحينئذ لن يسلموا في قراراتهم من خطا صغار النفوس لا يستشيرون خشيه ان يفهم منه عدم كفاءتهم أو لتكبر جبلت عليه نفوسهم اما الكبار فيحرصون على الشورى ويلتمسون فيها الخير ولا مانع عندهم من العودة في ارائهم متى راوا الصواب في غيرها يتصرف الواحد منا في غضبه تصرفات تصرفات فيها الكثير من الأخطاء ولعله يندم عليها بعد هدوئه والكبار لا يضيرهم أبدا أن يعملوا على إصلاح ما افسدوه في لحظات الغضب ويسارعون إلى الاعتذار إذا كان الأمر يستوجب الاعتذار وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي غضبه بطيء متأخر وفي نفس الوقت سريع العودة إلى الجادة والصواب متى أفاق من غضبه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بطيء الغضب بطيء الغضب بطيء الفئة فهذه بهذه فخيرهم بطيء الغضب سريع الفئة وشرهم سريع الغضب بطيء الفيئه قال وان الغضب جمره في قلب ابن ادم تتوقد الم تروا الى جمره الى حمره عينيه وانتفاخ اوداجه فاذا وجد احدكم ذلك فليجلس او قال فلينصق بالارض والله تعالى يعلم عباده مراجعه انفسهم وتصحيح مسارهم فيمهلهم عندما يخطئون ولا يعجل لهم العقوبه إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها إشارة إلى ضرورة أن يراجع الإنسان نفسه اولا بأول ولا يطيل على نفسه الأمد فيقسو قلبه ويألف المعصية والعوده إلى الله أحق من أي شيء فإذا قصر العبد في حق ربه فعليه بالتوبة والعودة من جديد والأتقياء هم الذين يحدثون لكل ذنب توبة ويجعلون دبر كل عمل استغفار والعقلاء يتخذون صحبة صح صح صح صح صح صالحة وبطانة تذكرهم عند النسيان وتقومهم عند الخطأ لا تستميلهم البطانة التي تمدح ولا تنصح وتبالغ في ابراز المحاسن بطريقه تؤدي الى العجب والبطر وتغض الطرف عن المساوئ وإن كانت من النوع المهلك جاء في الحديث إذا اراد الله بالامير خيرا جعل له وزير صدق ان سيذكره وإن ذكر وان ذكر اعانه صغار النفوس هم الذين يتعصبون لارائهم ولا يقبلون بغيرها اما الكبار فهم الذين يحملهم تواضعهم على قبول الرأي الآخر متى كان فيه الخير والصواب رافعين شعار قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب ومن الأسباب التي تجعل الناس يرفضون الرجوع إلى الحق أو الاعتراف بالخطأ اعتبار أنفسهم أوصياء على دائره على دائرة أو مؤسسة أو شركة يديرونها. فيحملهم ذلك الإحساس على رفض الآخر وعدم الاستجابة لآرائه ومقترحاته ولقد كان من التوجهات القرآنية الرفيعة أنه في حال وقوع الفرد المسلم في الخطأ سواء كان في معاملة العبد مع ربه أو في السلوك أو المعاملات أو حتى في التصرفات والأخلاق فإن عليه أن يواجه أخطاءه وأن يعترف بها ولا يبررها ولا يلتمس لنفسه الأعذار ولا يهرب من المسؤوليه ولعل هذا من أبرز الدروس التي تعلمها الجيل الأول بعد معركة أحد وهزيمة المسلمين فيها. قال سبحانه: أولم أصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها؟ قلتم أن هذا. قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير نفعني الله وإياكم بهدي كتابه أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أما بعد أيها المؤمنون كم نحن بحاجة إلى الاعتراف بأخطائنا حد تا يدرك كل واحد منا مسؤوليته وواجبه ما أجمل أن يقف الوالد امام ابنائه يعترف بخطئه وإذا لم يفعل سيتربى الابناء على الخطا ويمارسوه في واقع الحياه ولا ينبغي ان يبرر خطأه, خطاه مهما كان وما أجمل أن يقف المدير وبكل شجاعه امام موظفيه يعترف بخطا ارتكبه حتى لا يتكرر ويصبح سنة في التعامل وإدارة الأعمال وما أروع أن يعترف السياسي بخطئه أمام الجماهير أو في وسائل الإعلام حتى لا يقود الأمة إلى, أخط إلى أخطاء تتوارثها الأجيال فيكون عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وما أروع أن يعترف الزوجان باخطائهما تجاه بعضهما البعض فكم هدمت من بيوت وشردت من اسر بسبب الاصرار على الخطا وكان يكفي لاشاعه المحبه والسعاده بينهما ان يقول احدهما للاخر أن يقول احدهما للآخر انا اخطات واعتذر وارجع عباد الله كم من النزاعات والصراعات بين الاصحاب والاصدقاء وكم حدث التهاجر بين الجيران بسبب عدم إقرار مرتكب الخطا بخطئه واصراره عليه انه ان لم نعترف باخطائنا اليوم سنعترف بها حتما في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا ينفع فيه الندم والاعتذار وبعض الناس يرد الحق لانه يخالف ما الفه ونشأ عليه وينشأناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه إن وجدنا آبَاءَنَا على أمه وإنا على آثارهم مقتدون وبعض الناس يرد الحق لأنه من فلان ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قَبِلَ الحق من يهودي أيها المؤمنون كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رحم الله مرؤأ أهدى إلينا عيوبنا وكان يسأل سلمان عن عيوبه، فلما قدم عليه قال: ما الذي بلغك عني مما تكرهه؟ قال: أعفني يا أمير المؤمنين، فالح عليه، فقال: بلغني أنك جمعت بين إدامين، فقال: بلغني أنك جمعت بين إدامين على مائده وان لك حلتين أي لباسين. قال، وهل بلغاك غير ذهذا؟ قال لا، قال أما هذان فقد كفيتهما وقال عمر بن عبد العزيز لمولاه مزاحم يا مزاحم إن الولاة جعلوا العيون على العوام وإني جاعلك عين علي فإن سمعت مني كلمة تربأ بها عني أو فعلا لا تحبه فعظني عنده وانهني عنه وقال لعمر بن مهاجر إذا رأيتني, قد إذا رأيتني قد ملت عن الحق فضع يدك في تلبابي ثم هزني ثم قل يا عمر ما تصنع وقال البخاري رحمه الله خرجت على الكتاب بعد العشر فجعلت أختلف, في الداخل فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره من المحدثين فقال يوما فيما كان يقرا للناس عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت له إن أب الزبير لم يروي عن إبراهيم، فانتهرني فقلت ارجع إلى الأصل، فدخل فنظر فيه في البيت وكان يحدث من حفظه في الحلقة، ثم خرج فقال لي كيف هو يا غلام؟ قلت الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأظهر صواب كلامي أمام الناس فقيل للبخاري ابن كم كنت حين رددت عليه قال ابن إحدى عشرة سنة وهكذا كانت سنة الأئمة وأهل العلم في قبول الخطأ عند التنبيه عليه يعترفون به ويرجعون إليه ويعلنون ذلك أيها المؤمنون إذا لم نكن عند كل إذا لم تكن عند كل واحد منا الرغبة في تقويم نفسه فلن يتعلم ولن يتقدم ولن يهتدي إن بعض الناس يتصور أن الرجوع إلى الحق ضعف ويأتيه الشيطان لينفخ فيه فيقول له إذا تراجعت فأنت ضعيف شخصيه بينما الحقيقة بخلاف ذلك تماما، فإن الإنسان ولو توهم أن تراجعه ضعف ضعف أمام الآخرين، فإنه, فإنه في الحقيقة رفعة في نظرهم ويكبر في أعينهم، ولكن المسألة تحتاج إلى شيء من المصابرة والمجاهدة، والذي يرجع والذي لا يرجع إلى الحق كبرا فإن الله يحرمه من معرفة الحق. كما قال عز وجل سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ألا وصلوا وسلموا على نبيكم حيث أمركم الله في كتابه الكريم فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما